ما هو السبيل للتخلص من الضعف والفتنه ومقاتلة النفس الأمارة بالسوء في زمننا الحاضر للتخلص من الضعف لابد أن نقوي, نقوي الجانب الإيماني حتى نتخلص من ضعفنا لابد أن نقوي الجانب الإيماني فإن الإيمان له أثر عظيم فهو الدافع الحقيقي لنا لفعل الطاعات وهو الرادع لنا عن فعل المعاصي والمنكرات بعض الناس قد يكون عنده دافع لكن الرادع عنده الرادع عنده ضعيف قد تجدها او تجده مصليا قد تجده صائما قد تجده بل قائما ولكن الرادع عنده الرادع عنده ضعيف يقع بالمنكرات بسهولة فلا بد أن نربي الدافع لفعل الطاعة في نفوسنا ولا بد ان نربي الرادع لنا عن فعل المعاصي عن فعل المعاصي والمنكرات النفس لابد من محاسبتها كما يحاسب الشريك لا لابد أن نأخذ ونعطي مع النفس الأمارة بالسوء ونربيها حتى حتى تكون نفسا حتى تكون نفس اللواء ثم ترتقي هذه النفس حتى تصبح حتى تصبح نفسا نفسا مطمئنة بإذن الله جل في علاه